عاليك توك عالسناب وروحين شرقا نسي قلهم قلبي محجوز لباد واحد عيشك عادي عاليك توك عالسناب وروحين قلبي محجوز واحد عادي من حقي ترى غير انت قلبي بحبك صرت نيت عليك وربي تكتني حال الغير ghar el shaghlat min wahed ye'allegh le fi like 'al هل ضحك أو هل رصعات؟ هل خلق القوي؟ منيدي تلمسه ديك أو قاحض بديك؟ على السناب و على الشغل على تيك توك. هم كم محدودين كل واحد عيال. أولي بعيونك الحلوة سحر و جذب حال القلب. إيا نسخة من هذا القمر. يل ماكو غير شبهك ويا és ha Ishq mal khabar ya ya bash